قَلِي ما تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَيْدَاهُ ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنَ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِالْقَائِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّأْكُمْ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُنَا نَاكِسُ رُؤُسِهِمْ عَيْنَ رَبِّهِمْ ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا إن إِنَّ هو هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ أولم أَوَلَمْ يَهْدِنَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أفلا